ل ل ا ج ل ن ا ل ق ر آ ن ا ل ل ه you、uh -huh. وتلك ا ل م ث ا ل ت ط ر ق <تصفيق> ن So I have...